صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموارهم حق للسار حروم وفي الأرض آيات للمنقنين وفي أنفسكم أفلات بصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء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 فأقبلت امرأته في صرته فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم